It's from hell Yeah, uh yeah. -huh. الموت كل ما, ما فازا يا طا أنفسا، أمم mm <coughs> mm <coughs> mm <laughs> I mm -hmm. ايه اسكو تيصلها اسكو تيصلها ااا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء رفع <تصفيق> فسويها واطش mm <laughs> <تصفيق> متى اعلكم وليام به <النابك> فاذا <فإليه> <أتطاع> وبرزة الجحيم من يرى فأما ما تطي وآتر الخيات الجحيم So, so al Yes, be yes. shipped yes. إنما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yes, خلق قل المساكين نالا